اللي <سؤال> يعلي اللي يعلي يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا نظم مد عندي هي عيد عدني زي هي يا نظم مد عندي هي هي والله لا عا هي اولايا اولايا لا ابا يا اسنا ابا يا اسنا جعفر ولاعو يا هو يا يا ان ولا عبد الله كل هقطع ايات بي يا اي ولا عبد الله كل حقطعي والله من صايا يا من صايا يا من دمعك على الاولايا يا يا من دمعي على الاولاد من صايا والله ما صايا اب علي هي هي هي هماتم هم بكلك هي هي يا منصا يا اب منصا يا يا هي يا اب خبرك مرحايشي ايي والله خبرك مرحايشي متاح منصا من الله من الغبر الرميه وعبد الله عايا ولا باع ولا باع والله ولا باع هويت وفرت يا عليك يا ايي والله ولا باع يا ايي ولا خايه ما بوك ولا خايه يا ما والله ولا ابي لا ام اصبرت مذلي ولا ابي هي هي ايتم صونا وجاع رجل دنيا هي هي علي هي هي ام صونا وجاع يقول له من صاياب من صاياب حقل دمع شبس يال ايه والله حقل دمع شبس يال من صاياب والله من صاياب طب جم قالوا هي هي هي, هي هي هي هي والله منصا يا اب منصا من يا اب حق الدمع شب السيال يا يا والله منصايا يا ياب يا ايب الطبجم قلب يا حسين هي هي هي هي اي يا يمنصايا يا ياب والله منصاب وحسيان بثورتي يا ما رايا حسين بثور الديه من صواب منصاب حي بدم الشريعه الاحمديه هي اي حيب دم على احمدي عايه اقل وجهايا ان وجهيان والله وجهايا اي اي يا اي يا هين مصحف حسين المصاب وحسين يا يا يا هي هي عياله بالخيم والخيام هي هي خواتكرحا لليسر للشام هي اي لليسر للشام هو جاي اي هي اي جاب راع ضايا هي هي بن رأس ظام الغابر يقل إذا عندك دمع لا تبخل اليوم إيه والله إذا عندك دمع لا تبخل اليوم لأن دمعك ذخير يوم القيامة إيه والله لأن دمعك ذخير يوم القيامة إيه اذا قطر الدمع تبكيها لحسياياي والله اذا قطر الدمع تبكيها لحسياياي يا اهي غفران لك وانت بسلامي أفلح من صل على